بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات المؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات 129. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من السماء رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقومين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 فبشره بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها زوّا 122. شيئا ولا اتخذوا ولا اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم 109. وَاللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْقُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يتفكرون قل لي إن آمنوا يغفرن لا يرجون أيام الله صالح 119. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلف فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 126. والظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس ومدى ورحمة, ورحمة حسب الذين جت رحص السائات أن كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيهم ودماتهم سواء ما يحكم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى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 كان الدكتور اللهم الق السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم إيدين يخسرون مبطلون وترى كل أمّة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق 111. كنا نستنسخ ما كنتم تعملون مربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين، وأنما الذين كفروا، فلم تكن آياتي تدل عليكم، فاستكبرتم وكونتم قوما مجرمين، وإذا 119. وحقوا لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين 110. لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم نار وما لكم من ناصرين ذلك بانكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا